Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Ma'al-Fatihah Ma'al-Fatihah Ma'al-Fatihah Kذbeth Thamud-Wa'ad-Bil-Qar'ihah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع والشقة السما فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه في ثمانية يوم اذ ذكرك يوم اذ ذكرك يوم اذ ما من أُوتِي كتابه بأمِينه فيقول ها أُقْرَأُ كِتَابِي إني ظننت أنني ملاقى الحسابية فهو في عِيشة الرَّاضِي في جَنَّةٍ عَالِية هطوفها بانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أOTE كتابيا ولم أدرب ما حسابيا يا ليت هكالة القاضي ما أظن عن نماليه ما سلطانية خذوه فقلوه خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوك ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراع فسلوك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبط على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميم فليس له اليوم هنا حميد، فليس له اليوم هنا حميد، ولا طعام إلا من غسل، لا يأكله إلا الخاطئ. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون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 فما منكم من أحد عنه حاجز وإنه لتذكرة للمتقين وإن لنعلم نعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق لك وإنه لحق لك فسبح بسم ربك العظيم